بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نطر في الناق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 فاستدبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر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 نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين قالوا لم نكن من المصلين ولن نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين كل نفس بما كسبت رهينه إلا لفضيله في <تصفيق> محمد راتب 126. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا بل